الحمد لله الحمد لله اهل علينا شهر رمضان بالامن والايمان والسلامه والاسلام احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وهو اهل التقوى والغفران واشهد ان محمدا عبده ورسوله اجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اصحاب الشجره والرضوان وعلى من تبعهم باحسان وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اهنيئكم بقدوم رمضان المبارك نساله تعالى ان يجعلنا ممن يصومه ايمانا واحتسابا عباد الله ها هو رمضان قد حل وشهره قد اظل ونفحاته ورحماته وبركاته تنزل فهل اخذنا بالاهبه وهل احسننا الاستعداد لهذا الضيف الكريم والزائر العزيز فنحن في ثاني يوم منه وعما قريب سيرحل وبعد ايام سيزول انها ايام قليله وساعات معدوده يحظى بالسعاده في هذاك المحب ذلك المحب الذي تعلق قلبه بالروح والريحان والحور الحسان انها ايام معدوده يحسن الافاده منها صاحب العقل اللبيب يحسن الافاده منها صاحب العقل اللبيب والراي الحصيف انها لحظات حاسمه لاهل التجاره الرابحه انها ميدان للمسابقه مضمارها قصير وخيرها وفير وحظها اوفر ولكن لمن عباد الله لينسلين وسائل انفسنا كم رمضان مر علينا وكم من رمضان سلف وانتهى وهل ربحنا في اعوامنا السابقه ام لا ان الكثير منا قد مرت عليه رمضانات كثيره وربما كانت كشهور قبلها وكالايام في غيرها فهل سيكون رمضاننا هذا في هذه السنه كسابقه لا بد من وقفه جاده مع انفسنا وقفه حازمه ولو كانت بسيطه رغم انفه رغم انفه رغم انفه من يا جبريل من يا جبريل من ادرك رمضان فلم يغفر له انها وقفه ودعوه للفلاح بامور يسيره الصلاه جماعه مع المسلمين مع المحافظه على السنن وتكبيره الاحرام قراءه القران بتدبر وتمعن وعرض نفسك عليه لتقوم اخلاقك وتعدل من سلوكك وتسد خللك انها وقفه مع الصوم بمعناه الصحيح صوم البطن والعين والاذن والفرج والرجل واللسان واليد للامساك فقط عن الطعام والشراب لنقف مع انفسنا ليكن رمضان في هذه السنه شيئا اخر لنستشعر عظمته وبره ومغفرته لنفكر بعمق ماذا يحمل من حكم وما يحمل وما يخبئ في طياته من عبر لنصوم رمضان هذه السنه ونحن نحس بأننا نكمل إسلامنا وإيماننا إنه ركن من أركان الإسلام لنقف مع حكمه إن أجل حكمة من حكم الصيام هي تحل المسلم بالتقوى فهل تحقق لنا ذلك؟ هل نتق الله فيما نأتي ونذر؟ إن الصوم نحن نحس بأننا نكمل إسلامنا وإيماننا مدرسه خلقه ودوره تدريبيه في عالم الاخلاق فيه خلق الصبر الصبر عن المحرمات فهل صبرنا وفيه الصبر عن الالام فهل رضينا وتحملنا وفيه الصبر على الطاعات فهل صبرنا انفسنا مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي ان الصوم إسلام واستسلام لرب العالمين وخضوع وخشوع فهل خضعت, فهل خضعت وخشعت لرب العالمين صومك أعلى درجات الإيمان فيه الإحسان تعبد ربك بالصوم كأنك تراه فهرَّى عين الله في كل أحوالنا وراقبناه في كل تصرُّفاتنا إن الصوم ورقبناه في كل تصرُّفاتنا يعمل على اخلاء البطن من الماكل والمشرب التي تطغى على القلب فتظلل القلب فتظلل القلب باللون القاتم فيحس المسلم عند صومه بالسمو والرفعه والروحانيه والرقه فهل حاولنا ان نحافظ على هذا السمو الايماني والعاطفه الاسلاميه الجياشه حتى تؤتي وكلها في كل حين ان الصوم رساله الى كل مسلم انعم الله عليه بالنعم ان يتذكر من سلب تلك النعم وحلت بهم النقم يتذكر اولئك المسلمين المضطهدين الذين منعوا من الصيام وحرمت عليهم اقامه شعائر الرحمن اخوانكم في اقليم شنجان في الصين يحرمون من الصيام وتمنعهم وتمنعهم حكوماتهم من من الصوم لانهم يقولون انه يخل بالانتاج الوطني فيا لقلوبهم المكسوره ول ويال عيونهم الدامعه حينما تخالطها حينما يخالطها الحزن يبكون لانهم منعوا من صيام شهر من شهر رمضان المبارك اذا تذكر تذكر اولائك تذكر اخوانك الذين حلت حلت بهم الحروب الذين حلت بهم الحروب وحلت بهم المجاعات فمنعتهم من اقامه شعائر الله اذا فلا تطغى الراي دك قد استغنيت اني ادعو نفسي اولا وكل مسلم ان يجدد ايمانه في هذا العام وليتفكر في الحكم التي لأجلها شرع الصيام إنها دعوة لأن نصوم رمضان حقا لنشعر بالطمأنينة ونشعر بالراحة ولنتذوق حلاوة الإيمان ولنستروح عبق الجنان أخي في الله أيها المسلم إن أكبر نعمة جدا انعمها الله عليك ان منن عليك بالايمان واصبحت من اهل الاسلام وانقذك من النيران ومن اكبر النعم ان بلغك هذا الشهر شهر الصيام شهر العتق من النيران فهل تفكرت في هاتين النعمتين حتى لا تغمن وهل فكرت كيف تشكر الله عليها حتى لا تحرم اخي في الله ايها المسلم ان الايام تمضي وهي خزائن فهل استودعنا فيها الخيرات والحسنات حتى نسر بالخلاص حين نرى النار واللفحات هل استودعنا فيها ارصده ضخمه من الاعمال الصالحات ام ركبتنا الديون السيئه أم ركبتنا الديون السيئة التي تحصد رصيد الخير وتنمي رصيد الشر أخي في الله أيها الصائم أيها المسلم هذا موسم عظيم لرفعة الدرجات فهل شمرت؟ هل نويت الخير؟ هل جاهدت نفسك؟ هل أمسكت بزمامها؟ ألثت تأطرها؟ الست تاطرها على عمل الدنيا فتسير معك لماذا لماذا تتفلت لماذا تتفلت منك عند اعمال الخير ورياض الجنان ومعامله الرحيم الرحمن لسنا والله بصادقين لسنا والله بصادقين ولو صدقنا في محبتنا للخير لكان لنا العون والسداد والله مع الصادقين ولم نجاهد انفسنا حقا ولو حققنا ذلك فان الله معنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لا مع المحسنين انها دعوه للمجاهده انها دعوه للصدق مع الله فبذلك نسير على خطا على خطا الخط الصحيح احبتي في الله احبتي في الله طبيب يداوي الناس وهو عليل ولكن لا باس حق على اصحاب المعاصي ان يتناحوا فيما بينهم وان لا نكون كبني اسرائيل الذين لعنهم الله كانوا لا يتناحون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ان المؤمن اذا ذكر تذكر وهذا حال المؤمنين تذكروا فاذا هم مبصرون فيا ليت ان الله يغفر ما مضى وياذن في توباتنا فنتوب حبذا اخوتي في الله ايها الصائمون ايها المسلمون ايها المؤمنون حبذا ان يكون رمضاننا هذه السنه منطلقا للتصحيح والثبات حبذا ان يكون منطلقا للتعديل في المسار وعودا الى الطريق المستقيم حبذا ان يكون الصدق مع الله والصدق مع النفس هو دابنا فما احد اعرف بنفس بانفسنا منا لكن لا نخادعها انك تعلم ان صلاتك صله بالله فلماذا تقطع الصله انك تعلم ان صلاتك صله بالله فلماذا تقطع الصله وانت تعلم ان حضورك لبيت الله قبول لدعوته حينما دعاك فلماذا تتاخر اشياء كثيره معلومه لديك واسئله كثيره تدور حول تعاملك مع ضروريات دينك اجوبتها لديك ومعلقه برقبتك وسوف تسال عنها فلا تجيب الا اذا كنت قد اجبت عنها في دنياك عمليا لا علميا انها دعوه للفلاح في هذا الموسم العظيم اللهم اعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ات ن فوسنا تقواها وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ الحمد لله لا ينبغي الحمد إلا له هو ربنا لا رب لنا سواه أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو لا شريك له في علاه واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما ودعه ربه وما قلاه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تولاه اما بعد فيا عباد الله ان المسلم الحق لا تسيره العوائد ولا تسير به الامواج بل هو يكيف حياته على منهج الله وما يريد مولاه ولذا عباد الله ينبغي لنا ان نعرض عاداتنا في شهر رمضان على ميزان شرعنا الحنيف لا ينبغي لنا ان يجرفنا التيار فتضربنا بالليل الاوتار وننام بالنهار فتعمل القلوب والابصار ذلك السهر الالزامي الذي اصبح قاهرا لاول ليله من ايام رمضان من الذي امر به ومن الذي الجزمنا به ان الليل لباس والنهار معاش والصوم يمارسه الصالحون في غير ايام رمضان ويسيرون مع الناس في اعمالهم لا يشعر بهم احد فلماذا هذا السهر في الليل والنوم بالنهار لقد كان سلفنا الصالح يخوضون المعارك في رمضان وربما قابلوا قابلوا الاعداء وهم صوام لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينام في رمضان الا في العشر الاواخر يحييها بالعباده والصلاه ولكننا نحن احييناها كلها ولكن بماذا اي عباد الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم كره لنا الحديث بعد العشاء فكيف اذا كنا نقضي الوقت فيما لا ينفع وامر اخر هذا النهم وهذا القرم وتزايد اللقم في شهر الصيام وتلك الموائد الحافله والانصناف المتنوعه والاطباق المخصصه لماذا هذا كله اننا لا نحرم ما احل الله ولكن ينبغي الاقتصاد والاقتصار حتى ياتي الصوم ثمرته ويعمل على تنشيط الجسم وتجديد خلاياه اليس عباد الله من العجيب اي يستهلك الناس في شهر واحد في شهر واحد وفي شهر الصيام خمس استهلاكهم السنوي اليس هذا من العجب ان المسلم مامور بحفظ جوارحه كلها بعد الافطار كما حفظها في حال الصيام حتى يتم صومه ويتقبل الله منه ويغفر له اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا حي يا قيوم فاحينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم انلنا شفاعته اللهم اجمعنا به في دار كرامتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم كل اخواننا المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم كل اخواننا المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اخذ المنخذل الدين اللهم اخذ المنخذل الدين اللهم اخذ المنخذل الدين اللهم افضح على رؤوس الاشاد يا رب العالمين اللهم ابن عواراه واكشف ستاره يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم كل اخواننا في الشام اللهم كل اخواننا في الشام اللهم كل اخواننا في اليمن اللهم كل اخواننا في الافغان اللهم كل اخواننا في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم انت اعلم بهم ولا يخفى عليك ولا يخفى عليك امرهم اللهم تولى امرهم اللهم تولى امرهم اللهم تولى امرهم اللهم, تولى أمرهم. اللهم انت مولاهم والكافرين لا مولا لهم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم سدِّد سِهامهم اللهم سدِّد سِهامهم واجمع كلمتهم على الحق اللهم يا حيُّ يا قيُّوم افضح من تلبَّس بهم ممن ليس منهم يا رب العالمين يا حيُّ يا قيُّوم اللهم أقِم على ما الجهاد واقمع أهل الزيق والعناد وانشُر رحمتك على العباد اللهم يا حيُّ يا قيُّوم وَلِّيْ عَلَيْنَا خِيَارَنَا واكفنا شر شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اهد ولات امورنا وولات امور المسلمين عامه واقض في العزه في قلوبهم واجعلهم رحمه لرعاياهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان هذا وبعده رمضانات كثيره نصومه ايمانا واحتسابا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا حي يا قيوم خذ بايدينا ونواصينا للخير يا حي يا قيوم اللهم لا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلقك طرفه عين اعننا على ذكرك وشكرك يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ